موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ا س ر ا إن ا ل أ ب ر ا ر ي ش ر ب و ن من وفي راس كان مزاجها كافورا عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالندر ويخافون يوما كان شقه مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكين موسوعه ا ل ن م ا ب ل س ا للعلوم الاسلاميه ربنا و اسماء الله شر ذلك ا ل ح س م ى ش و ا ت التقوى و م بما صبروا جنه وحريرا متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا, يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ع ل ي ه موسوعه النابلسي ذ ل ف ع ل و م ا ل ا س و ا ر ر قواريرا ي ا م ن فضة قدروها ق د ت ي ر ا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 فثم رايت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرقا وحلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا جزاء وكان م و س و ر ا إ ن ا نحن ن ز ل ن ا ع ل ي ك ا ل ق ا س ل ا ز ي ه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 و ي ذ موسوعه ر ا م و النابلسي للعلوم ث ا ل ه م ت ب ا ي ل ا إن هذه تذكرة ف م ن ش ي ه اخذ إلى ربه س ب و ع ه النابلسي ء ل ل ه كان ع ل ي م ا ح ك م ا ي د خ ل ا م ي ء Shut up.